قلت حسنا اذا فوقنا ايشي قال سماء الدنيا الاولى قلت الثانيه وقال قال نعم والسابعه قال نعم قلت فوق السابعه ايشي قال العرش انا ظننت ان من المخلوقات ايه ظننت لكن جاءني بالتعبير العربي بdaqah وبالتعبير السوري بمفخوته <تصفيق> <تصفيق> لماذا لماذا قلت له ايش في فوق العرش انا شو ظننت راح يقول راح ما عاش اشتوا واسف شو قال لي فوق العرش الكروبيون قلت له ايش كروبيون ايش كروبيون قال له ملائكه قلت في ايه تذكر ان في ملائكه اسمهم كروبيون اولا وانهم فوق العرش قال لا قلت له في حديث عن الرسول عليه السلام قال لا قلت اذا من اين جئت بهذا وهذا امر غيبي ان تقول فوق العرش في ملائكه وهؤلاء الملائكه اسمهم كروبيون من اين جئت بهذا قال العلماء الازهر هيك لقانونه قل سبحان الله انا عالم اعلم عن ادماء الاشهر بانهم يقولون العقيده لا تؤخذ الا من حديث متواتر مش حديث صحيح وبس لازم يكون إيش حديث متواتر كيف انتم اخذتوا العقيده هاي ما في ولا حديث يعني صحيح غير متواتر واحده موسيحة. قلنا هب انه فوق العرش ملائكه كروبيون لانه نحن منقول يا دائما أسلوبنا كما رايتم هل ما بيجي معك معه إن الإنسان يكون واسع في الأرض العفا طيب ها أنت تعتقد أن فوق العرش في ملائكة كروبيون وفوق الملائكة إيش في قال لا شيء قلت سبحان الله ألا يكفيك الآن أن تشهد بلسانك على نفسك ان السلفيين اللي بيسموهم الوهابيين إذا قالوا الله فوق العرش ما جعلوه في مكان لأنه باعتراضك أن المكان انتهى عندنا بالعرش وعندك أنت بالكروبيد ففوق الكروبيد ما في مكان ايضا الله نحن الذين نؤمن بأنه فوق المخلوقات كلها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 ليس في مكان على هذا نعود الآن للسؤال النبوي أين الله أنتم لقنتم بأن هذه الرواية ضعيفة وأنها مخالفة للروايه الصحيحة شوفوا يا إخواننا المسلمين هذا الكلام لا يوجد عالم في الدنيا سبق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 لا لا يستطيع ولا هو عال البعث في هذا الموضوع لكن الآن هذه النقطة بالذات تفتح لنا سؤالا مهما جدا وأنا أشد نظركم إلى أي في القران الكريم وأرجو إنه ما تظنوا إنه أي والله ما لا علاقة بالموضوع إلى علاقة كل كل علاقة ربنا يقول فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون. الآن قسم رب العالمين الاسلاميه الى قسمين علماء وغير علماء، وأوجب على كل من الفريقين ما لا يجب على الآخر، أوجب على جمهور من الناس أن يشروا القلة من الناس، وهم العلماء. فاسالوا على ذكر ان كنتم لا تعلمون الان انتم بلا شك افقتم على كتب في علم الحديث كثيره وكثيره جدا منها ما يعرف بالصحاه مثلا اخاي بخاري مسلم ابن خزيمه ابن حبان الحاكم الى اخره هؤلاء عامه المسلمين لا يستطيعون ان يضربوا عنها صفحا بل لابد لهم من أن يعتمدوا عليها والاعتمال عليها يكون على أشلوب من أشلوبين وعلى طريق من طريقتين الطريق الأولى رواه البخاري خلاص بالنسبة لعامة الناس هذا حديث صحيح رواه مشلم هذا حديث صحيح وهذا لعامة الناس للقسم هذا ليس من آهل العلم القسم الثاني وهم الاقل خاصة في هذا الزمان قد ياكل على البخاري او على الامام مسلم خطا سواء في لظه من حديث صحيح او الحديث كله قد يراه ضعيفا وعند الامام بخاري مسلم صحيح لكن هذا جميع عامه الناس خاصة الناس وهم اذانهم جيد الان أنتم الآن تحشرون أنفسكم في عامة الناس ولا في خاصة الناس بارك الله فإذا رأيت حديثا كحديث الجارية أين الله قال في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال إذا تقها فإنها مؤمنة رأيت مثل هذا الحديث في صحيح مسلم. ثم رايت العلماء المتقدمين والمتاخرين يصرحون بتصحيح هذا الحديث و وبعضهم يتابع مسلم في تصحيح هذا الحديث ادرج لك يعني مثالين اثنين فقط مسلم اخرج هذا الحديث في صحيحه فاذا هو عنده صحيح طيب الإمام البيهقي يقول هذا الحديث اسناده صحيح والأمثلة كثيرة بس لك بس مثالين من الذي الآن يستطيع أن يعلو على مسلم وعلى البيهقي وما بينهما من علماء آخرين أسباؤهم موجودة في الكتب المطولة ومن جاء بعدهم الحافظ بن حجر الذي يصحح هذا الحديث من الذي بعد تتفور أنتو يا معشر المسلمين من قسم الثاني من الذي يستطيع أن يأتي ويخطي هؤلاء ويقول أخطأتم هذا الحديث خطأ ليس في الحديث الصحيح أين الله وإنما فيه من ربك أن إلى آخره قولوا الآن الشيء الذي في أنفسكم كيف تعاليوه مثل أي خضية زيد من الناس في هذا العصر يقول هذا الحديث صحيح وبكر من الناس يقول لا هذا حديث خطأ ويقسم بالله بأن رسولنا قال هذا كلام شو رأيكم بعض علماء اللي تتابعوا وتتابع بعضهم بعضا على التصريب صحيح هذا الحديث هؤلاء على خطأ وهذا الإنسان الآن الذي هو وليد اليوم في هذا العلم وليد اليوم في هذا العلم يتطور على أولاء الجماهين من علماء ممن, ممن يؤمن بعلمهم وسلوك سبيلهم وممن يخالفهم هو يخالفهم جميعا إيش راييرك هذا المنهج سليم يكون نشوف دعوان رجل دعوان. ما تستطيع أستاذ تفهم دعوان عليك. ما تستطيع أنت أنت من عامة الناس لا تنسح حالك من عرف نفسه ولا عرف ربه ما تستطيع الآن أنا أقول لك هل تستطيع أن تدرس سند مسلم ومالك وأحمد وأبو داود الذين روه هذا الحديث وجماهيرهم سلموا به وأفراد منهم صلّوه بصحته هل تستطيع أنت أن تتناول كل راوي من هؤلاء من الصحابة وأنت ناجل وتعرفهم بثقة ولا بجرح تستطيع؟ نعم بالتأكيد مقدري على ما أقدر من مقدري بسيطة لكن السنّة تأتي ليه إنه يعني أنت برضو قاسس إيش ما تضع التحديس مست لي. ممكن. أضعي ممكن. أضعي. ممكن. أضعي ممكن. لي. على ليك انا أضعي أضعي أضعي هذا حيزه انا ما بضل حديثا في مشله متفرج به ممكن. انا انا لك هذا الحديث تتابع العلماء على تصحيحه واتحدى الذي يضعف الان ان ياتينا برجل من غير عصر حاضر ومن الذين انحرضوا عن العقيد الصحيحة السلفية التي اتفهمناها لكم آنفا واحد من المتقدمين سواء من الذين لا يؤولون او الذين يؤولون كالبيهقي تعرف ان البيهقي يؤول بعض الأيات ولا لا ليه. هذا المؤول يصرح بأن هذا الحديث اشناده صحيح فأنت لا لا تبذل نفسك تتورط معي انه انا ضعلت حديث في صحيح مسلم نعم لكن انا ما ضعلت حديثا تتابع العلماء من يوم صحيح مسلم لما قبل اليوم قبل زمن الفتنه والابتلاء بالاراء الجديدة يختلف الامر تماما <تصفيق> انا عندي ساداء جبلك عشرة من العلماء قديما وحديثا ومنهم الامام النووي وغيره انه هذا الحديث صحيح كيف يدخل في عقلك أنت وأنت الشام المتجرد كما يبدو لي عن الهوى كيف يدخل في عقلك أن يكون هؤلاء العلماء كلهم ومنهم نحن نتعلم علم من الحديث أن يكون هؤلاء كلهم في تصحيح هذا الحديث ثم يأتي انسان يقول هذا الحديث ما قاله رسول الله لما لأنه خالف هوا في نفسه لأنه وفهم من أين الله يعني من مكانه هذا الفهم خطأ وما بني على خطأ فهو خطأ فقد بينا لك آنفا أن الله ريش في مكان لكن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها. إذن الأمر اختلاف طفلي يعني بناء على هذا بناء على الكلام هذا بيكون اختلاف طفلي ليش لأنه رجل عطم عطم لا لا تبني لا نفهم شو بتقصد خلاف طفلي وفي أي لفظ. آه ممتابين في أي لفظ. ممتاز آه خلاف لقبي يعني معناها في أي شيء عمعنك الله يديك حديد دعوة حديد دعوة بعدين بيز بي الحديث مطلب أو مش مطلب يعني من ناحية إذا ألزمناها بنقطة ممكن لا أنت حتى أنا عن الجوهر أنا ألف إليه دارتت الجواب كيف? دارتت الجواب دارتت الجواب والشيش مش يريد أخير تباكن هو شحاد عن السؤال بدأ إليه دارتت الجواب شو هو السؤال إذا القاوب عنه سألتني أي أه... لفظ وقع هذا؟ لا. يعني ما حكيت في التلاوة أي لفظ؟ أنا أخبرك يا أخي ملك لا لا مو هذا السؤال السؤال الوحيد كيف يستقيم في أخوكم أن العلماء العلماء الحديث الذين دعوا دون والذين يعوا اتفقوا على صحة هذا الحديث الله ممكن نحكي كم ترك الأول والآخر؟ كيف؟ كم ترى ترك الأول إلى آخر يا أي شيخ نعطل أنتو ضعف الحديث ما تبقى إليها أحد لا أسمعني شيء بس يا أبستاذ أنت إلك حق أنك ترك طول تعيد كلام أنا رديت عليه إذا كان أنت عندك رج على كلام يرج عليه مش تعيد كلامك أنا قلت لك أنه أنا ضعاف حديث أو أكثر من حديث في صحي مسلم معتمز على من سبقني اسمع اسمع أما هذا الحديث الذي بضعفه اليوم فهو يخالف كل الذين رأوا الحديث والذين صرحوا بتصحيحه سواء من المؤمنين بالحديث على ظاهره بدون تأوين أو الذين يأولون فأنت لسأل ترجع بتقول أنت أنا لما بضعف شيء في ذلك أما هو ما جاء الى الحديث ودرسوا دراسة علمية الحديثي أولاً وثانياً خالف كل العلماء الذين تكلموا في هذا الحديث سواء تكلموا عليه من حيث اسناده أو تكلموا عليه من حيث دلالته في العقيدة أو من حيث دلالته الفقهية تعرف أنه في الحديث دلال فقهية الصحابي لا يقول لا أيضا أيضا هؤلاء العلماء كلهم تتابعوا على تصحيح هذا الحديث كيف تقول انت ضعفت طب انا اعرف شوى احاديث قصة ضعفتا مين ثلفتا يعني ورينا اعطينا يعني اشي حسن الله يحليك خلا خرش عن موضوع لا بس عشان نسبة النقطة دي للمقدمين لك اكي بس بقطع في البحث نعم عم له الفرق بين هذا وهذا هو برجو هاي مجادل يسمع انت انتهي من هذا الموضوع انت كلا ياروه ولهذا هذا ما معنى البحث سنية وطويلة انا سأجيب لك حديث وقال لك انو حديث في التريج لا أبحث لك يا لكن هذا موضوعنا الان طيب حيثا دولان هذا الخروج بارك الله فيك في فرق بين حديث انا ضعفته واني ادلتي الحديثية اللي ما خرجت عنها كما يفعل مثلا بعض المعاصرين اليوم ولا بد سمعتم بمشكله الغزالي الغزالي العصر الحاضر بيجيبنقوا الاحاديث بعقله برأيه ما بيستعمل القواعد العلميه التي وضعها العلماء هكذا نحن نقول بيديش من الاحاديث الجاريه اين الله اولا علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم وهم اشاربين تتابعوا على تصحيح هذا الحديث ثانيا الذي يضعفه يضعفه برأيه بتوهمه انه خالف هذا الحديث الاحاديث الاخرى مع انه هنا في مخالفات متعددة اولا انت طرق موضوع الاضطلاب وشعاع اولا ان هذا الحديث لم ينكره احد من علماء المسلمين، ومن الصور في علم مصطلح الحديث ان الحديث الذي رواه الشيخان او احدهما وتلقته الام بالقبول فهو يقينيسه تعرف هذا؟ تعرف هذا في علم الحديث؟ ما تعرف ما تعرفه. أسألك ما تعرفه. ما من الذي تعرفه أسألك عن هذا طيب الآن هذه اسمعها وتعلمها في بعد مش هو الجلسة هذه الح... الأحاديث التي في الصحيحين كويس هي قسمان قسم أكبر تلقت الأمة من قول أساند أحد مثلا آمت لك حديث إلى صعد الخطيب من بر فلا صلاة ولا كلام هذا قائم عليه مذهب الحنفية الحديث الذي يعرضه اذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب خليصد بسعتين ويتجوّس فيهما وآخره إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والخطيب يخطب أرصيق هذا حديث آهاد لكن موجود في الصحيحين والأمة تلقت بالقبول شمعنا تلقت بالقبول هذا مشروع في المصطلح تلقت بالقبول كل من الذين يأخذون بها أو لا يأخذون بها لحجه أخرى عندهم مثلا حديث لا صباته لمن لم يقرأ بفاته الكتاب كل المسلمين اعترفوا بهذا الحديث لكن أحناف لا يأخذون بظاهره يتأوينون وتأويلا حسب رأيهم ولسنا أيضا في هذا الصدد. لكن هذا الحديث مقطو بأن رسول قاله لماذا؟ لأن الأمة كلها تلقتها بالقبول لو كان فيه بعض كان بيقول لدي ما بيأخذ فيه بيقول لدي ما اشترعنا منه لكن لا وجدوه صحيحا فإذا هذا الحديث مقطوب بثبوته هذا مقرر في علم المصطلح أن أي حديث جاءت الصحيحين باعتبار أن الصحيحين تلقي بالقبول من الأمة فالأحاديث التي لم يسبك أن انتقدها أحد من العلماء كالدار قط هذه تفيد القطر أما التي انتقذت فبينبينك ما هو الشأن في الخلاف أحاديث أخرى قصيحة وتطريفة هذا الحديث حديث جاري هو من هذا القبيل تدقت في الأمة بالقبول من يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه السؤال وأجابته بذلك الجواب إذا هذا الزمان لا أحد من علماء المسلمين إلا ويأترف بتصريح هذا الحديث منهم من يصره من كما قلت لك آنفا عن باقي وابن حجر عسخداري ومنهم من يعامله معاملة الصحيح لأنك يجب يشرحوا الشافعي مثلا يستدلون بين الحديث أن كلام متجلم في الصلاة جاهد أو في بالصلاة صحيحه هذا معناه أنهم اشتذلوا بحديث يعتقدون بصيحته إلى آخره فالآن الذي ضعف هذا الحديث ما ضعفه على اسلوب علم الحديث وإلا كان من السهل جدا الرد عليه لأن كل رجاله ثقات وحفاظ وأثبات ووائل أغنى ثانيا رده بهواه لأنه توهم أنه يعارض انظر الآن أنه لا معارضة أنت تعرف أن التعارض هو التدافع يعني واحد يخالف التالي أما إذا جاء حديث في زياده على حديث آخر فهذا لا يسمى تعارضا وإنما هو تجري قاعدة في ثقة مقبولة ولا مردودة آه. فالآن آه أنت آلفا ذكرت روايتين عرضت بهما رواية صحيحه رواية مسلم وهي من ربك أتشهديه أنا أسألك الآن أي روايتين الصحيحة هل قال الرسول لها من ربك ولا قال لا أتشهدين أن لا إلهج الله وأن رسول الله الآن على حسب رأيك في تعارض بين روايتين بين هذين من ربك وقش أي نعم ولم يوجد تعارض ما في تعارض ليه ممكن أن بينهم أو ترجيف واحد منهم لا لو تقول ترجيف ما أنا في تعارض الروايتين لما بتقول في ترجيح معناه صار فيه تعارض جيسا يكون اللي اخوة اه فدهان شو انت او شو شيخك اللي متأثر بتوجيه في الموضوع شو جوابه هو جوابنا ان قلت يعني ما في تعارض نحن منقول ما في تعارض بين الروايتين ورواية مسلم هل هي اصح من هدون الروايتين يقفيكم يا جماعة يا قسم الثاني من أدوم المشلمين يكريكم ان تعرفوا ان هدون الحديثين ما ربك اتشهدين ما جاءوا في احد الصحيحين المشهورين ما بيكريكم تعرفوا ان هدوني من حيث الصحة مرجوحة والراجح هو رواية مسلم يكريكم هذا اما انت أنا نعم يا ريت تزيدنا غير هالوجوهات حتى كثيرين بارك الله فيك انا في هذا الصيد وبيقول لا توصي حريص الان في عندنا ثلاث روايات مم. روايه مشرق ان وروايه ابن حبان اي نعم وروايه ورم اخرين لانه احمد والدهقي وروايه اخريه هذول الثلاث روايات بارك الله فيك ما في اسعار ابدا يمكن أن يكون الرجل عليه السلام سأذى من ربه نحن الآن بلا نحن الآن أول ما نبدأ لتوجيه المسلم إلى العقيدة الصحيحة نقول له هذا الله الذي تعبده هذا الله الذي تعبده أين هو إذن أنا سألت سؤالين في الآن واحد لأن الشخص الأمامي عارض ومسلم يصلي بهسر ومشاهده لكن اعرف ان جماهير الناس ضايعين عن عقيدة السلف الصالح وعند جواب الجارية التي شاهدها لها الرجل بالايمان اسمع الجواب كما كنا قال الله موجود في كل مكان الله موجود في كل وجود اتق الله الله نحن احيانا نحن البشر هل نحاول ان نتطهر لاننا لسنا مطهرين كالملائجة لو أمكننا ما دخلنا في بعض الأماكن وهي المراحيض مثلا فأنت بتقول عن ربك الذي تعبده تعبده في كل مكان يعني في المراحيض في الكهاريش في المجاري في الباراد إلى آخره حاشا الله حاشا الله نعم ما هذا الموضي خلاف أشاهد فأنا بقول هذا الله الذي تعبده أين هو فإذا يمس الجمعين أن الرسول عليه السلام سألها من ربك؟ قالت الله. طيب أتخدينا أنه لا إله إلا هو؟ شاهد ما ليتعارض بين الروايتين؟ لأنه, لأنه المشركين قال تعالى ولئن سألتم من خلق السماء والارض يقولون الله. أيضا هم يؤمنون بأن لهذا الخالق لهذا المخلوق أو هذه المخلوقات خالقا. ولكنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون إذا هذه الجالية بعد أن سألها من ربك الله أتشهدين أن لا إله إلا الله لانه لا يؤمن الإنسان بأن الله خالق هذا الكون هذا وأقول هذا لأنه من الطامات في العصر حاضر التثليث الذي زعم صاحبكم أنكر توحيد الألوهية وتوحيد الصفات وآمن فقط بتوحيد الربوبيه وتأويل الآيات بغير تأويل العلماء تفسير كلهم قال آل الكفار لما بيقولوا جوابا سواذ لا إن شاء الله من كان خشم لا يكون الله كانوا يقولون يخربون يقولون خلاف عقيدتهم شو شن إيش كلها كان وصل هدف واض أمامه فهو يريد أن يزيد كل العشرات من أمامه في زعمه ومن الثابت في صاحي مشريم لعلكم تعلمون أن المرأة في زمن الجاهليه وفي زمن أول البعث النبوية كانت تطوف حول الكعبة وهي عالية فضل عن الرجال وتقول هذه الطائفة اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدابله فلا أخده ويقولون تلبيتهم فهنا الشاهد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك هذا صريح الحديث يفسر الآية تماما أنهم كانوا يعتقدون حقيقة أن خالد هالشرك كلهم هو الله بدليل تملكه وما ملك إلى آخره الشاهد في ظن كل معنى نعم والله حابين نستفيد كل بارك الله فيك جزاك الله خير تشاهد انه ما في تعارض بين التس روايات ابدا سؤال ربك صحيح سؤال اتشهدين ان لا اله الا الله صحيح واين الله كمان صحيح ما في تضارب خلينا نجي اذا عمليه الترغيب هذا عندما يضيق طريق التجميع ومن المقرر في كتاب شرح النخبة للحافظ بن حجر العشقلاني قال إذا جاء حديثان مقبولان متعارضان ووفق قبل كل شيء بينهما بوجه من وجوه التوفيق هذه الوجوه من الكثره بحيث أن الحافظ العراقي أوصل إلى أكثر من مئة وجه مئة وجه إذا نعم كان بهذا الوجه الثاني ثالث رابع خامس عشر عشرين تسعة وتسع مئة وتجاهذ أيضا ما أمكن الجماهير لا حول ولا قوة إلا بالله في نائين نعم قيم تقييم الإمام أينه المقصود فهو قال مرحلة الأولى توقيف وجه من وجود التوقيف لأنه كتب كثب جدا الحافز العراقي أبلغ إلى الكرمويت ويه كماذا قال إن لم يمكن نزلنا إلى الترجيح الترجيح مثلا أن يعارض الحسن الصحيح فقدم الصحيح على الحسن أن يعارض الصحيح الأحذ الحديث صحيح المشهور أو المستقيم أو أن يعارض هذا المتواتر هذا هو سبيل إيش الترجيح قال فإن لم يمكن الترجيع يعتبر الناشق من المنشوق هالمرتبة قال إذا لم يكن هذا وقيل الأمر إلى عالمه وقلنا الله أعلم ثقة الإيمان تكمن في الكلام في الشريعة التالي هالمرتبة قال إذا لم يمكن هذا وقيل الأمر إلى عالمه وقلنا الله أعلم هكذا آل العلم يعملون في الأحديث التي يبدو لهم فيها إيش؟ التعارض مرأسا هذا حديث شام وإن هو مشلم وإن صاح وفلان وفلان فكر وإذا تعارض التعارض هو التزعف وهذا كله لا يوجد من هذه رواية صاحة وبخاصة في روايه